سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا وَرَبُّ الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير